Thank mm -hmm. you. يا خلي للش الغطره زهدت علي سكره خليتنا والله وبر القلب نور بالوقت ذقت و من تركتك محسوم حرك بص عين الدهر نفيني من بابك ابقى بالبكرة يا شوكت لي إلى أجاني البحر رابع وحد قاسره ye machra atwal mubad ko hai tu jeet hat dil ul dil wa ye pe akh janak tu rabbi اين البلد يا من بقدر واكثر هذا بالبكره يا شوق <تصفيق> ثاني للدان بالتي الى واحد واشلنا الغبون داني فرقت سكان والواحد يوم اطلع شيره ايتعد نجرا ما تقولوا باب كده